بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرا باسم ربك الذي خلق خلقا الانسان من علق اقرا باسم ربك الذي خلق خلقا من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم كلا اراه استغنى اراه استغنى ان الى ربك الرجعان ان الى ربك الرجعان ارايت الذي ينهى عبدا اذا صلى ارايت الذي 124. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى 125. أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى 126. كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كذب وتولى الم يعلم بان الله يرى كل لا الا لم ينتهل لسع عن بن ناصيه كل لا الا لم ينتهل لسع عن بن نافيه ناصيه كاذبه خاطئه نافيه كاذبه خاطئه فليدع نادي اهو سندع الزبانيه فليدع نادي اهو سندع كلا لا تطعه واسجد وقم تربا لا تطعه واسجد وقم